الله الله الله الله الله شوفتوا حلاوة الفكرة وجمال التنفيذ اه, ارتباط الحب بالمواسم الحب له أيام وله فصول ومواسم فيك صيف يا غرام فيك الربيع الباس اه, بيكمل المؤلف على طول مرتبطا بفكرته وشفتوا خفة الدم هو بيكتب لسمعينا ياسين قصيد أتا فتاة دي اللي اختارها في الكلام مع اسمعين يسين قفل في منتغى الصعوبة وشفته تلوين فوزي بقى وقدرته على اللعب الدرامي الحقيقة, الحقيقة باقة جميلة بجد وأقول إيه يعني ربنا عوضنا خير من اللقالق الجميلة قوي من اللقالق العملاق رياض الصنباطي والحقيقة لما حقول رياض الصنباطي قد يتبادر لأذهان بعض الأصدقاء إن احنا هناخد أغاني الأستاذ رياض الصومعية التقيلة آآ اللي آآ كلنا فاكرين الكثير منها طبعا بالتأكيد أغاني السيتوم كلسوم وكده لكن الحقيقة المرة دي لا المرة دي هاخد غنوة أنا بشوف إنها من أرق ما عمل هو وما كتب فتح قورة وما غنت صباح الغنوة دي اسمها حسدني على حبك ليه على هجرك ولا على إيه الحقيقة يمكن فكره رئيسية شدتني من وانا طفل لهذه الاغنيه ولا تزال بتشدني لحد دلوقتي في الكبلي الاخير بيحصل عملية تبادل مواقع ما بين صباح وما بين عملاق وده ما يتقالش عليه الا كده زوجها السابق انور منسي في في هندسه الصوت عندنا اصطلاحين معروفين للفنان وللمهندس الحقيقة هم فيد ان وفيد اوت فيد ان يعني ادخل الصوت بلش ويش اتسحب اجيلك وانا متسحب يعني تسمعني من بعيد فاقرب فاقرب فاقرب فيد اوت عكسها يعني اكون جنبك واتسحب امشي بلش بعيد عنك اللي بيحصل هنا فيد ان وفيد اوت ما بين صباح وانور منسي بيسلموا بعض ويستلموا من بعض واللي بيسلم بيمشي متسحب واللي بيستلم بيدخل متسحب طبعا هنا مش عملية مهندس ما عملهاش مهندس ده هما الاثنين بالاتفاق مع الملاحن عملوا هذه الصورة الجميلة جدا ما بين الصوت البشري اللي بيعمل همهما وما بين الكمانجة نفسي نسمع الحقيقة الجزء ده وتشوفوا انتو وتحكموا بنفسكم على مدى هذا الامتزاج الفظيع اللي بين المطرب والعازف على فكرة في منتهى الصعوبة ان عازف الكمانجا يدخل بقوصه فيد ان او بمعنى اخر كريشندو متصاعد يعني يبتدي واطي ويعلى علشان يستلم منها بيستلم واطي وهي بتتسحب له البر ويبتدي يعلى كي يكون هو في المقدمة نسمع؟ حاجه حقيقي لذيذه نرجع تاني لل للغنوه نفسها من اول لحظه بتصادفنا خفه دم وكفاءه فتح قور بصوا كده حاسدني على حبك ليه على هجرك ولا على ايه يا ناسيني وغايب والاسم حبايب على هجرك ولا على ايدي وراها على طول كميه فظيعه من خفه الدم يعني ما باخدش منك الابيض والاسود حتى في الحب على طول على طول الغنوة رقة وخف الدم ومصنعية فتح أورا واضحة جدا ككتاب. أما عن الأستاذ رياض الصنباطي فهو لف في ديرة مقام الرست لفة غريبة جدا مقام الرست على فكرة كلمة رست تعني الرئيسي بالفارسية وهو المقام الرئيسي في المقامات الشرقي بمعنى آخر. هو يساوي مقام المجير عند الخواجه عند الأفرنج يعني مقام الرصد يا جماعة في أي ما حتطلبوه حتلاقوه عاطفة موجود حزن بيسد فرحة ما عندوش مانع وطني يعيني في شوية شموخ وكبرياء حقيقي جمال مطرح ما حتطلبوه حتلاقوه ومطرح ما تطلبه منه أن يغادر يغادر وبسهولة ومطرح ما تطلبه منه تأشير تعودة يقدمها لنا بسهولة يعني, إيه؟ يعني آآ آآ لصيق جدا بمجموعة من المقامات اللي لا حصر لها على جنابه وطالع ونازل يعني مثلا أستاذنا رياض السنباطي بيفوت على مقامات زي بياتي النوى في وسط الكوكليهات السوزناك وهو أحد تحويلات مقام الرصد إن هوند وده الجزء اللي احنا سمعناه في مقدمة كلامي عن الأونية دي السيكا كل المقامات دي منفضة على الرست والرست منفذ عليها وبسهولة مش محتاجة من الملحن لكباري ولا لبناء جسور ولا توصيلات ما بينه وما بينهم رست هنا خفيف الدم عامل الصنباطي وفي نفس الوقت لا يخلو من صعوبة لا يخلو من طلب حاد على قدرة مطرب وهنا بتيجي صباح بتيجي صباح بقى بالرشاقه اللي كانت فيها احنا قلنا صباح دي تتقسم لمراحل فنيه دي المرحله الوسطى من اداء صباح المرحله اللي كان فيها لا وعذبني وعطشانه وما شابه صباح مطربه جامد قوي في الاغنيه دي وفي نفس الوقت مطربه ناعمه وخفيفة الدم وودفاقه العاطفه كده في الحقيقه المهم كلهم اجتمعوا كي يقدموا لنا عمل موسيقي لؤلؤه جميله جدا اسمها حاسديني على حبك ليه كلمات فتح قوره الحان رياض السنباطي غناء صباح <تصفيق> I said,